بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسقط هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد